نداء إلى من أصره هواه وسجنته دنياه نداء إلى من أذقته قيود المعاصي والآثام أقبل أقبل بخطوات ثابتة واترق باب التوبة وسيفتح لك بإذن الله عالم صرح وقامت عليها خزانها وبابك مفتوح للسائلين إلى أنا أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا وعفرناك بجهلنا فلك الحجة علينا نسألك ألا تحرمنا رؤيتك ورؤية نبيك فيدا اللهم إنا لجأنا بذاتك سائلين وعلى معروفك طالبيين I mm -hmm. وبصفاتك العلا نسألك اللهم بكل اسم ولك أن تغيث قلوبنا وبلادنا اللهم اسكد الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسكد الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تمنعه بذلوبنا ولا بما فعل الشبهات يا من امتدت في وشتر الكف والرضا والبهاء والطيور تدسيلك اللهم الرغيث والرحمة ونعوذ بك من شرور همسنا ومن سيئات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 ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا يوم يحس الأب بطول غربته وبعده يا رب العظيمي فأذي جديل رجعك ويناديه الجديد الخحيم؟ ألا تياس من رحمة الله يا رب الرئيسة. عودوا الى الله قبل ان يغلق الباب ويسبل الحجاب. عودوا الى الله قبل ان يغلق الباب ويسبل الحجاب. عودوا الى الله الاوبه التوبه احنا علكم ترجعون الاوبه الاوبه التوبه التوبه احنا علكم ترجعون الاوبه التوبة التوبة الاوبه توبه التوبه احنا علكم ترجعون لك انت تستز اما لك التوب اما انا <مشي> لك ترجع انا لك لك التوب لك ترجع لك لا لك أن تتوب لا لك ترجع <تصفيق> طريق التوبة يا ربنا من غير نفك من جأوا ولعلني لا أطردوا يا رب ما لي غير لطفك ملجأ ولا علني عن بابه لا أطرد يا رب هب لي توبة أخي المؤمن، أخي, أخي المسلم، أخي الخطأ في كل مكان. هل تذكرت ذنوبك؟ هل حاسبت نفسك؟ إلى متى الإهمال أما أنا أن تصحو من غفلتك أما أنا أن تقيل عثرتك أما أنا أن تقوم من كبوتك هذه دعوة من إخوانك في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض لتصحبنا في رحلة قصيرة عبر شريطنا هذا هذه الرحلة ليست إلى قطر من الأقطار أو بلد من البلدان إنها رحلة إلى الحق سبحانه إلى غافر الذنب وقابل التوب رحلة إلى تلك الرياض النادية والبساتين اليانعة إلى ذلك الدواء الشافي من تلك الأدران التي علقت بنا من الذنوب والمعاصي إلى التوبة النصوح والتي يسرها الله لنا في كل وقت ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر العبد ما لم يصل إلى سكرات الموت إذن فاغتنم الفرصة قبل الفوات اغتنم الحياة قبل الممات اغتنم النجاة اغتنم النجاة فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فهلما بنا في رحلة قصيرة عبر جنبات طريق التوبة نستكشف ذلك الطريق راجين الله سبحانه أن يقبل منا توبتنا وأن يطهرنا من ذنوبنا ومعاصينا ويثبتنا على طريق الطاعة ويرزقنا خير الدنيا وحسن ثواب الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه فلنحزم أمتعتنا والنبدأ لحلتنا التوبة في القرآن صفة الغفران وقبول التوبة عند الرب سبحانه وفي الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير استغفار حملة العرش للتائبين والدعاء لهم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 كأنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم حب الله عز وجل للتائبين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قبول المولى عز وجل توبة التائبين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون غفران الله لهم وَإِنِّي لَغَثَّ رُّلِمَ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا زُمْمَهْتَدَى وَثَنَائِهِ عَلِيْهِمْ أَتَائِبُنَا الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاقِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ كَرِيمٌ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِبْدَالُ سَيِّئَاتِهِمْ بِحَسَنَاتٍ إِلَّا مَن كَفَرَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وبعد كل ذلك الترغيب العظيم كان وجوب التوبة على كل مؤمن ومؤمنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون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 وهذا عهد من الله بقبول توبة الجاهل بالذنب والتائب المسرع غير المسور إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني توبة الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما انكسام العباد بين تائب وظالم فاختر أخي إلى أي الحزبين تنتمي ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أخي المؤمن أختي المؤمنة أخي التائب أخت التائبة وقرآننا العظيم يحفل بكثير من الآيات الخاصة بالتوبة والتائبين والتي قاربت بضعا وثمانين آية هذا مع صفات الله عز وجل الرحمن والرحيم والغفور والغفار والتواب والعفو والودود والحكيم والمحسن وذكر هذه الأسماء الحسنى جاء كثيرا في أي القرآن لكي يكون بلسما شافيا ودواء نافعا لكل مذنب وعاص وظالم لنفسه ومقصر ومفرط في طاعة الله ومتكاسل عن أدائها ومقل من النوافل مقل من السجود وقيام الليل، وقيام وصيام النهار، وصيام النهار، وصيام ومن منا ليس منها أولئك؟ البدار البدار، البدار البدار والتوبة التوبة، التوبة والأوبة الأوبة، التوبة في السنة المطهرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة رواه مسلم وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري وإذا كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما بالك بمن غفل قلبه وأضع وقته وكثر سقطه وازداد لغوه وعمت فواته وقلت حسناته وعظمت ذنوبه وزادت عيوبه فحري به أن يتوب إلى الله ويستغفره في ليله ونهاره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له رواه البخاري فهذا هو الرب سبحانه وتعالى ينادي علينا فهل من سامع ومجيب وتائب ومستغفر وعن أنس رضي الله عنه قال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 إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم وهذه فرحة إحسان وبر ولطف لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفعا بها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فهذه هي الفرحة أما الرحمة فقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فأنصقته ببطنها وأرضعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا والله وهي تقدر أن لا تطرحه فقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها رواه البخاري ومسلم وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم لكن حسن الظن ينبغي أن يكون مقرونا بالعمل الصالح والبعد عن المعاصي والذنوب والتوبة الصادقة الخالصة النقية لوجه الله تعالى نفساً. فسأل عن أناس يدلونه كيف يتوب فجاء إلى العابد فقال العابد أين أجد لك توبة وفي رقبتك تسع وتسعين نفسا فقال إذا ليس لي توبة قال لا فكمل به المئة فسأل عن أعلم أهل الأرض وهنا يأتي دور العلماء وأهل العلم والفضل وحاجة الناس دائما إلى العلم الشرعي فلما سأله قال ومن يحول بينك وبين التوبة لا إله إلا الله فقال في نفسه قتلت مئة نفس ولتوبة قال نعم ولكن لك شرط ولكن هناك شرط لا بد أن تفارق الأرض الذي عصيت الله فيها أو عصيت الله عليها اذهب إلى قريتك كذا وكذا فاعبد الله هناك فخرج من قريته إلى القرية الأخرى يريد أن يتوب ويتعبد الله جل وعلا فإذا ملك الموت يهجم عليه فتأتيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة يا تائبا منيبا وقالت ملائكة العذاب قتل نفسا وما عمل قتل مئة نفس وما عمل خيرا قبل فأرسل الله رجلا أو ملكا على هيئة رجل فحكم بينهم فقال قيس بين القريتين فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر وفي رواية تحركت الأرض الصالحة فاقتربت وتحركت الأرض التي سافر منها فابتعدت إن التائب حبيب الله فمن الذي حرك الأرض الهامدة هاي جامدة إنه الله جل جلاله إذا تاب هذا الإنسان وأقلع عن السنوات طريق التوبة ولكن أخي ما معنى التوبة؟ التوبة هي رجوع من الذنب والتحول من المعصية إلى الطاعة ويقال تاب العبد أي عاد إلى الله ورجع وأناب. وتاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة وهل للتوبة شروط؟ نعم للتوبة شروط ثلاثة أولها أن يندم العبد على فعل المعصية وهو أهم الشروط لما جاء في الحديث الشريف الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة رواه أحمد وغيره وصححه الألبني ثانيا أن يقلع العبد عن المعصية ثالثا أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا وهذه الشروط الثلاثة هي سلسلة مترابطة الحلقات إذا فقدت حلقة فقدت السلسلة ولم تصح التوبة وهذه الشروط خاصة بالمعصية التي تكون بين العبد وبين ربه أما إذا كانت المعصية متعلقة بحق آدمي فيزاد شرط الرابع وهو أن يتحلل من صاحبها فإن كانت حقا ماديا رده إليه وإن كان حد قذف مكنه منه أو طلب عفوه وإن كان غيبة له إما استحلها منه أو يستغفر ويدعو له مقدار غيبته له وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم ديلا علي به جلالك يشهدوه أنت الخبير بحال عبدك إنه لسلاسل الوزر الثقيل مقيد أنت المجيب لكل داع يلتج أنت المجير لكل من يستنجد من أي بحر غير بحرك نستقيه ولأي باب غير بابك نقصده يا رب ما لي غير لطفك ملجأه ويا تائبا إلى الله ويا عائدا إلى الرحمن ألا حاذرت من أمري وهما بابان عظيمان للشيطان أولهما أن تكون توبتك باللسان والقلب معقود على المعصية مصر عليها وهي توبة الكذابين أعاذنا الله وإياك منها والثاني التسويف فإن الشيطان يمكر بك ويغريك حتى تسوف توبتك بغية قفضين لعل الأجل أن يدركك قبل التوبة ومن ذا الذي يضمن توبته قبل انقضاء أجله وبالتسويف والاستمرار على المعصية يغرس في نفسك اعتيادها والتعلق بها فيشق عليك بعد ذلك تركها والإقلاع وكم من فتى عاهد نفسه عاهد نفسه الإقلاع عن ذنبه بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين فإذا المعصية ملتصقة به وإذا به معلق بها لا ينفك عنها فلديك مسيئا جاء بالندم أقبل لديك عصيا عاف مضجاه من كثرة الشجوي والأوجاع والثقمي أقبل لديك عصيا نف مضجاه من كثرة الشجو والأوجاع والثقمي قد أثقلته ذنوب ليس يحملها، فالتعم منها هزيل العزم والهمم، قد جاء يطرق بابا لست في وجه عبد دليل آمل الكرم جاز الشباب بلو غير من القطع المعاصر،, المعاصر،, المعاصر،, المعاصر،, المعاصر،, المعاصر خلق الإنسان من طين وجبل من ضعف وله نفس أمار وهو في بيئة فتانة وزين له حب الشهوات وحف طريقه بالشبهات ورصد الشيطان له أعوانه من الإنس والجن يغررون به ويؤزونه إلى مخالفة الجبار العظيم أجزا ورحمة من الله بعباده وإفشال منه سبحانه لإبليس وإزاء هذا الكيد الشديد والمكر العتيد فتح الله لعباده باب التوبة وسهل لهم طريق الأوبة فقال عز وجل قل يا الذين على قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ولكن ما هي المعصية التي تجب التوبة منها اعلم يا عبد الله واعلم يا أمة الله أن كل ما يعصى به الرب ويغضب منه الله فهو معصية تجب التوبة منه وعلى الفور ويتأكد الإسراع في التوبة عند ارتكاب الكبائر عياذا بالله منها والإكثار من الاستغفار عند فعل الصغائر ولهذا قال أهل العلم لا تنظرن إلى كبر المعصية أو صغرها ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه بها قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرا واعلم أن من وسوسات الشيطان تسهيل ارتكاب الصغائر التي هي بريد الكبائر وكم من معصية صغيرة جرت إلى كبيرة وكم من كبيرة جرت إلى عدوان وشرك ونفاق وكفر نسأل الله العافية عباد الله إن المعاصي في مجتمعاتنا المعاصرة قد تكاثرت وتنوعت بشكل يخيف بل لا نكون مبالغين إذا قلنا إنه قد حدث في مجتمعاتنا معاصر لم تكن معروفة من قبل بسبب ما مكن الله لهذا الجيل من تسخير ما في الكون من أسرار وتفجير ما في الأرض من خيرات واختلاط العالم بعضه ببعض بسبب سهولة المواصلات ويخشى علينا من العقوبة المهلكة فعلينا أن ننتبه لأنفسنا ونرجع إلى ربنا لنتدارك أمرنا لقد كثر في مجتمعاتنا تضيع الصلوات وترك الجمع والجماعات لقد كثر أكل الحرام من الربا والرشوة والغش في المعاملات وأكل أموال الناس بالباطل بأنواع الحيل وشهادة الزور والأيمان الفاجرة في الخصومات لقد ارتفعت أصوات المعازف والمزامير والمغنيات في البيوت والدكاكين والسيارات لقد تبرجت النساء في الأسواق وزحمت الرجال كاسيات عاريات مائلات مميلات لقد ضاع كثير من شباب المسلمين ونشأوا على الأخلاق الرذيلة والعادات السيئة والجهل بأمور دينهم وصار هم الكثير منهم تقليد الكفار في شعره ولباسه وكلامه ومشيته فحلقوا لحاهم وأرسلوا شواربهم ورؤوسهم وأطالوا أظافرهم وأسبلوا لباسهم وتختموا بخواتيم الذهب لقد ضيعوا أوقاتهم وصرفوا كل طاقاتهم فيما لا يفيد لا في الدين ولا في الدنيا فأصبح الكثير منهم لا صلة له بالقرآن لا صلة له بالمسجد لا صلة له بأهل الخير لا صلة له بوالديه لا يعرف إلا المقاهي وقرناء السوء فاتبهوا انتبهوا يا عباد الله يا عباد الله توبوا إلى الله من صغير الذنوب وكبيرها خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوق يحذر ما يرى لا تحترن صغيرة إن الجبال من الحصى لا تحترن صغيرة إن الجبال من الحصى، يا عباد الله، توبوا إلى الله من كثير من الذنوب التي درجت على الألسنة، وكثير من الخطايا والآثام، فلنتوب إلى الله من الغيبة، ولتوب إلى الله من النميمة، ولتوب إلى الله من الحسد والحقد، ولتوب إلى الله من إجبار الناس واحتقار الخلق والتهاون بشأن الخلق. إن من الناس من لا يرى في نفسه ذنبا ولا عيبا وقد جمع ألوانا من الذنوب لم يجمعها من ظهر فسقه في بعض الأمور وذلك بغيبة لا تكل ونميمة لا تمل وازدراء لا حد له إن احتقار الخلق أمر عظيم بحسب امرئ من الشر يكفيه شرا بحسب امرئ من الشر أن يحقرا. أخاه المسلم وهذه <وأهدئة> من الذنوب الشيعة العامة ومن الذنوب أسباب المعاصي أخي التائب أختي التائبة هذه هي الذنوب والمعاصي وعلم أخي وعلمي أختي أن للوقوع فيها أسبابا منها ضعف الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ويقول ابن مسعود رضي الله عنه الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله الشهوات والشبهات هاتان الفتنتان من أعظم الأسباب الدافعة لقتراف المعاصي والشهوات ما هو من الأعمال بفسق ونحوه زين للماس حب الشعوات من النساء والبن والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسونة والخيل المسومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والشبهات هي ما يتعلق بالابتداع في الدين ونحوه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الشيطان ومن أعظم أسباب الوقوع في المعاصي إغواء الشياطين من شياطين الإنس والجن للإنسان وتزيينهم المعاصي له حتى يقع فيها يقول الله جل وعلا مخبرا عن إبليس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوها إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وفاضحا له إنما يأمركم بالسوء بخشا وان تقولوا على الله ما ما تنعمون هو يقول سبحانه مخبرا عن قول ابليس قال فبما ادريتني لا اعبدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتئا لهم يمدين اذيهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد ان سراهم شاكليا قرناء السوء أعظمها قرناء السوء والعياذ بالله قرناء السوء الذين يمهدون السبيل إلى محارم الله ويزينون للعبد معاصي الله قرناء السوء دعوات الهوى والردى ولذلك قص الله عز وجل خبر العباد في آخرتهم وما صاروا إليه في مآلهم وأن الأسباب التي أوجبت لهم الخزارة والعياذ بالله هي منها ومن أعظمها قرنا السوء فقال جل من قائل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتا ليتني لم أتخذ ذلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا قال بعض العلماء يقول الله تعالى ويوم عبد الظالم على يديه لم يقل على إصبع ولم يقل على إصبعين ولم يقل على أصابعه ولكن قال على يدي يقولون لعظيم الندم وعظيم الشجاء والأسى إذ اتمن صديقا من صدقائه ورفيقا من رفقائه فأورده من موارد الهلك والثلث ما لم يخطر له على بال قرنا السوء الذين تزينت بهم الليالي وجملت بهم المجالس ولكن كانت عواقبهم جحيم وشعير وعذاب لا يعلم قدره إلا الله العليم الخبير لذلك إخواني ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينجو من معصية الله أن يتخير الأخيار قال الله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون أولئك الذين كانت منهم كلمة طيبة طيبة وبقي أن, أن الذنوب والمعاصي تضر ولا شك أن ضررها في القلوب كضرر السموم في بالأبدان وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرَةً قَالَ كَذَلِكَ أَدَتْكَ آيَاتُنَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ الْمُسَّ اثار الذنوب والمعاصي وقد حصرت اثار الذنوب والمعاصي فوجد انها اكثر من المئة وإليك اخي إليك اختي بعضا من تلك الاثار حرمان العلم حرمان الرز وحشة يجدها العاصي في قلبه وحشة تحصل بين العاصي وبين الناس تأثير أموره عليه، ظلمة يجدها العاصي في قلبه المعاصي توهن القلب والبدن حرمان الطاعة المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته توالد المعاصي المعاصية تضعف إرادة الخير احتقار العاصي للذنب علامة هلاكه شؤم الذنوب المعصية تورث الذل تفسد العقل تطبع على القلب تذهب الحياة تذهب الغيرة تستدعي نسيان الله لمن عصاه تزيل النعم تحل النقم تحدث في الأرض أنواع من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن يحل بسببها الخسب والزلازل هذه نبذة أو لمحه من فيض لآثار المعاصي والذنوب التي تحل ليس فقط على المذنب بل على كل المخلوقات بسبب الذنوب أفلا نأخذ العبرة ونفوز بنعيم الدنيا وحسن ثواب الآخرة ما أجمل الطاعة وما أقبح الذنب ما أجمل التوبة وما أقبح المعصية فسبحان من يسر لنا طريق التوبة طريقا ممهدا سهلا نحمده سبحانه على منه وكرمه ونشكره قد جاء يطرق بابا لست توصذه في وجه عبد دليل آمل الكرمي جاز الشباب بلهو غير منقطع، والجهل يحدوه حد الطائش الحطم، والجهل يحدوه حد الطائش الحطم. كنت الغيب بطول حدود له. علي أضاهي بطولي غاية القممي والآن أرجع لا حظ يلازمني خلو وفاضي أشكو شدة العدمي والآن أرجع لا حظ يلازمني خل وفاضي أشكو شدة العدم هل لي بعفو يزيح الهم يبعثني من فضل جودك يقصيني عن الوهم مكثرات الذنوب ولكن لا تقنط يا أخي وعلم أن الله ما خلق دان إلا وخلق له دواء وكذلك من سعة رحمة الله علينا أن أنعم علينا بالتوبة التي تجب ما قبلها من الذنوب وأنا ما علينا أيضا بمكفرات الذنوب وهي مبشرات لنا ذكرت في القرآن وفي السنة النبوية الطاعات المكثرة للذنوب اجتناب الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما عن للسيئة بعد الهم بها ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن همّ بحسنّة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن همّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن همّ بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة وفي رواية أو محاها ولا يهلك على الله إلا هالك رواه البخاري ومسلم مسامحة الناس والعفو عن زلاتهم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم مصافحة الإخوان وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا رواه أحمد وغيره ومن المكفرات أيضا البكاء على المعصية الندم على المعصية الرحمة بالبهائم إماطة الأذى عن الطريق الحمد الله تعالى بعد الطعام السماحة في البيع والشراء السبق بالمصالحة مع المسلم طلب العلم مجالس ذكر الله تعالى فعل الحسنة بعد السيئة عيادة المريض ترق الخصومة والشحناء شهادة الجيران بالخير الوضوء المشي إلى المساجد التأمين خلف الإمام الركوع والسجود والدعاء فيه صلاة الليل والضحى صلاة ركعتين بعد الوضوء صلاة الجمعة الزكاة المفروضة والصدق صيام رمضان وقيامه صيام يوم عرفة لغير الحاج صيام عاشراء الحج والعمرة الأذكار المكفرة للذنوب شفارة لغو المجلس أذكار النوم أذكار الاستيقاظ، أذكار عند المرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذه الطاعات والأذكار مكفرات للذنوب بما ثبت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الابتلاءات والمصائب والنوازل مكفرات للذنوب أيضا وجاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري وقال أيضا ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها رواه البخاري ومسلم وهناك الصرع والصداع والهموم والأحزان وموت الأولاد وفقد العينين كل هذه الابتلاءات وغيرها لو احتسب فيها المؤمن وصبر كانت كفارة لذنوبه بإذن الله تعالى إقامة الحدود الشرعية مكفرات للذنوب أيضا وذلك مثل القصاص في القتل وحد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد قاطع الطريق وحد شارب الخمر وكلها حدود قد حددت عقوبتها سواء في كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي مكفرة للذنوب وما لها بإذن الله وهكذا يظل العبد يتقلب بين التوبة ومكفرات الذنوب حتى يلقى الله خاليا منها ولذلك إذا ثقلت ذنوبه بعد كل ذلك في ميزانه يوم القيامة فلا يلومن إلا نفسه فإنه قد ضيع التوبة وضيع الطاعات والذكر وضيع الصبر عند الابتلاءات والنوازل وفرط في حدود الله سبحانه لذا فقد توعده الله بإدخاله النار ليعذب فيها بقدر معصيته ثم يرد إلى الجنة خالدا فيها لأنه من الموحدين المسلمين أما الكافر فهو في النار خالدا فيها مخلدا والعياذ بالله فعليك أخي وعليك أختي اقتنام الفرصة قبل ذلك اليوم العظيم إذ ليس هناك سوى جنة أو نار إلا رجاءك فانقذني من السأمي قلبي بحبك مشغوف متى وردات آلات ذكرك تتلى في ضرمه أبصرت حالي وهمي كاد يقتلني من لوم نفسي كأني ناكث الذممي أبصرت حالي وهمي كاد يقتلني من لوم نفسي كأن ناكثوا الذمم يا رب عفوة على طريق التوبة المجاهرون الله أكبر ما أعظم ستر الله إن الله سكير يحب السكر ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي بعافة إلا المجاهرون قالوا ومن المجاهرون يا رسول الله قال الذين يذنبون أو يعصون الله فيمسون يسبرهم الله فيصبحون يكشفون سكر الله عليه يقولون فعلنا وفعلنا وما أقتربهم في هذا الزمان يسافرون في الإجازات ونهاية عطلة الأسبوع وغيرها من المواسم والمناسبات. فإذا عادوا هذه صورتنا يوم كنا كذا وهذه صورتها يوم كانت كذا وهذا مقابنا في مكان كذا يسرهم الله وهم يفضحون أنفسهم وهم يفضحون أنفسهم إن الله سكير يحب الستر ونسوق هذا ونكرر أن ليس هذا بدعوة إلى الجرأة على المعصية وإذا ما هي دعوة لمن أذنب أن لمن أسرف أن لمن أخطع أن يستغفر لمن رقع بالذنب أن يعلم أنه ربا يغفر ذنب الوقفة الثانية ذم الهوى احذر أخي اتباع الهوى وما سمي الهوى هوا إلا لأنه يهوي بصاحبه إلى قعر جهنم فإن العبد إذن غمس في لذة محرمة وأحبها كزنا وشرب خمر وربا وغيبة فإنه يكون متبعا لهواه ولهذا ورد بالأثر كما أخبر ابن الجوزي رحمه الله أن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك منهم بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنا ولو تخيلت أخي التائب أن شخصا قد اتبع هواه ولم يتوب إلى الله فإن ذنوبه ستجتمع عليه حتى تهلكه دام مصرا على ذنوبه معتبرا أنها من الصغائر الوقفة الثالثة هل تقبل التوبة مع الرجوع إلى الذنب مرة بعد مرة؟ ومعصية ابتلاك الله عز وجل بها كلما نجوت منها دعاك الشيطان إليها فاقترفتها بعد ذلك أولا ينبغي عليك أن تعلم أن الله تبارك وتعالى أراد بك خيرا بالتوبة فاستدمي التوبة حافظ على التوبة وإياك والقنوط من رحمة الله إياك واليأس من روح الله عز وجل ولذلك لو عاودك الشيطان فعود واصدق مع الله عز وجل في العود واشتكي إلى الله عز وجل ما تجده أول ما أصيك به أن تطبق ما سبقت الإشارة إليه أن تشكو إلى الله حالك وقل بلسان حالك ومقالك إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وأعوذ بك من هذه المعصية أن أبلى بها بعد العافية وأما الأمر الثاني لا بد لهذه المعصية رجوعك إليها وابتلاءك بها ثانية لا بد من وجود سبب وهذا السبب ينبغي عليك أن تعالجه فإن كان قرين سوء ينبغي عليك أن تبتعد عنه وإذا كانت هناك أشياء تحببك في المعصية كالنظرة والصور وغير ذلك من الأمور التي تحبب إلى معاص الله عز وجل فعليك أن تبتعد عنها وأن تحاول قدر استطاعتك ألا تقترب منها فإن العبد إذا أراد الله عز وجل أن ينجيه من المعصية وفقه للأخذ بالأسباب التي توجب بعده عنها ووفقه لترك الأسباب التي توجب قربه منها فإياك أخي ثم إياك وما يدعوك إليها وأهم شيء أنصيك به أن تتذكر وأن تعلم علم اليقين أن الله عز وجل غيور على هذا الحد الذي أصبته وأن الله تبارك وتعالى قد يبتليك ثانية، فما عليك إلا أن تصدق في ترك تلك المعصية فإن جاءتك الوساوس والخطرات فادفعها بالعول بالله عز وجل من شرورها ادفعها بذكر الله عز وجل ادفعها بالفرار إلى مجالس الأخيار والجلوس مع الأبرار والأنسب العلماء ادفعها بأن تجلس مع من يعينك على ترك تلك المعصية ادفعها بأن تزور أن تزور أن تزور الذين, الذين تذكر الذين تذكرك زيارتهم بالله عز وجل وتوجب لك البعد عن هذا الحد الذي قليت به المقصود أن تنظر في الأسباب التي توجب ابتلاءك بهذه المعصية وأن تبتعد عن تلك الأسباب التي هي أهم شيء يدعو العبد إلى أصابع حد الله. الوقفة الرابعة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عن أبي قتادة وأبي الدهماء وكان يكثران السفر نحو البيت. قال أتينا على رجل من أهل البادية. فقال لنا البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل. وقال إنك لا تدع شيئا اتقى الله تعالى إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه رواه أحمد والبيهقي ووكيع في الزهد وقضاعي في مسنده الوقفة الخامسة البكاء من خشية الله على قسوة القلب فالناس على أقسام قسم منهم جعل الله خشوعه في قلبه وفي عينه فيرق القلب عند سماع القرآن وتدرف العين عند سماع آيات الله وهذا بخير المنازل وقد أشار الله عز وجل إلى هذا القسم بقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق فجمع الله لهم بين خشوع القلب وخشوع العين والقسم الثاني من الناس أعطاه الله عز وجل خشوع القلب ولم يعطه خشوع العين فلربما يسمع الآية فيجد لها فؤاده ويضطرب لها جنانه ويجد لها أثرا بليغا في فؤاده وقلبه ولكن عينه لا تدمع وهذا القسم على خير عظيم ذلك أن الله تبارك وتعالى قد يبتل العبد فيجعله خاشعا في عينه فيبتلى بالرياء في خشوع العين ولذلك من رزقه الله خشوع القلب وحرمه خشوع العين فهو على خير لأن الله عصمه من فتنة الرياء فكثير من الشباب قد يتهم نفسه بأنه غير وأنه كذا خاشئ ويأتيه الشيطان من هذا الباب ولربما يصل إلى الحكم بنفسه بأنه ليس بمؤمن لأنه لا يتأثر بالقرآن والمؤمن يتأثر بالقرآن وهذا كما قلنا من الناس من رزقه الله خشوع القلب ولم يرزقه خشوع العين والعبرة يا إخواني أن يخشع القلب فيحبس الجوارح عن محارم الله عز وجل من فائدة إذا خشع القلب ودمعت العين وأصاب العبد حدود الله عز وجل ومحاربه لا فائدة ولكن الفائدة أن يخشع القلب وأن يقوم من ذلك المجلس الذي سمع القرآن فيه يعاهد الله عز وجل على محبته ومرضاته وهذا موجود في كثير من الأخيار إذا صلى الصلاة فسمع آيات تقرع القلوب فيها ذكر لله تبارك وتعالى فيها ذكر الجنة والنار أوجب ذلك له من الخشوع ولربما تبقى معه الآية الأسبوع ولربما تبقى معه شهرا كاملا يتحدث بها هذه هي القلوب الصادقة فأصل الخوف ما حدث عن محارم الله عز وجل وأصل الخشية ما كف العبد عن معاصر الله عز وجل وأما خشوع الظواهر من جريان الدمع من العين فهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء ويمنعه من يشاء وله الحكمة البالغة في, في الملجم الإعطاء والله تعالى صلاة التوبة إذا أذنب العبد ذنبا فليبادر إلى الوضوء فيسبغه ثم يقبل على صلاة ركعتين فيحسنها ويخشع فيها تكون كفارة لذنبه وطهارة لنفسه عن علي رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. رواه أحمد وصححه الأثني. الوقفة السابعة. الذنوب وسوء الخاتم. ما أيضاً ما يذكر عبارة الجوزي. عن قصة صالح المؤذن صالح المؤذن هذا رجل أذن أربعين سنة أربعين سنة في بغداد أربعين سنة وهو يؤذن حتى ذلك اليوم صلع صعد فأراد أن يؤذن فأوتفت فرأى امرأة جميلة وضيئة حسنى وهي نصرانية فنزل إليها فضرب الباب عليها فخرجت إليه فضمها وأراد أن يفتك بها فدخل بها داخل البيت وأغلق الباب فأراد أن يفتك بها ويهتك عرضها فقال دونت ماذا تريد؟ قال أريدك وأريد أن أفعل بك وإلا قتلتك فأتلت طيب خراص لكن أنا نصرانية وأنت مسلم طيب ما لا ترجع عندينك عن دينك فأرجع عن ديني فرجع عن ديني محمد قال أرجع عن ديني الإسلام ورجع دين محمد فرجع عندنا الإسلام، فأراد أن يفتك بها ذات ليلة أصبر أن أجد راني يمكن تضحت عليه تكبريًا، علي فتريد الآن تقول أنك نصراني وأنك رجعت، ما أدري نعم يمكن إذا فعلت بي ترجع مرة ثانية للإسلام، طيب ماذا تريد مني؟ أنا أريد أن أفعل ذكى. قالت إذا تأكل لحم الخنزير وتشرب الخمر، كان ماذي بس؟ هذا الخنزير أكل الخنزير، هذا الخمر شرب الخمر، فلما أراد أن يفتك بها دخلت غرف وسكت الباب على أمامها في غرفة من غرفها. فأخذ يضرب الباب قلت لا ما أعطيك نفسي حتى يجيبوني يزوجني منك اطلع فوق الحين فوق السقح حتى إذا جاء بوي علشان يزوجني منك وما أقول ما يزوجني منك تطير فهو بينما يسعد الدرج ويريد الصعود إلى السقح وإذ به يسعد ثمات على ذلك الوقفة الثامنة هي وقفة معك أنت أخي التائب فعلم أخي التائب أن عليك ثلاثة أمور يجب اجتنابها لكي تصلح توبتك. التفكير في الذنب وهو باب واسع من أبواب الشيطان حيث أنه يجعلك أخي تستمر في التفكير بالذنب معتقدا أنه لا إثم عليك ومع الاستمرار في التفكير يصير الذنب سهلا والمعصية مألوفة فتقدم عليها ارتياد أماكن المعصية فكمل من امرئن مكان المعصية وهو عازم على أن لا يأتيها فاستدرجته من حيث لا يشعر فسقط في هواها وتلطخ بفسادها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه صحبة قرناء السوء وهي مفتاح الشر ومغلاق الخير وما رأينا أفسد لدين الرجل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 وإما تجد منه ريحا منتنع متفق عليه فعليك أخي بلزوم الصالحين والعمل الصالح الوقفة الأخيرة هلما بنا لكي نلقي نظرة إلى حال التائب لكي نتعرف عليه ولكي نعرف أنفسنا هل تابت إلى الله حقا أم لا فإليك أخي حال التائب التائب منكسر القلب غزير الدمع حي الوجدان قلق الأحشاء التائب صادق العباره جم المشاعر جياش الفؤاد التائب خلي من العجب فقير من الكبر مقل من الدعاوة التائب بين الرجاء والخوف والسلامة والعطب والنجاة والهلاك التائب في قلبه حرق وفي وجدانه لوع وفي وجهه أسا وفي دمعه أثرار التائب يعرف الهجر والوصال واللقاء والفراق والإقبال والإعراض التائب له في كل واقعة عبرة فالحمام إذا غرد بك، والطير إذا صاحناه، والململ إذا شدا تذكر، والبرق إذا لمع تز، التائب يجد للطاعة حلاوة، وللعبادة طلاوة، وللإيمان طعاما، وللإقبال رذة. التائب يكتب من الدموع قصصا وينظم من الآهات أبياتها ويؤلف من البكاء خطبا التائب كالأم اختنست طفلها من الأعداء وكالغائص في البحر نجا من اللجة إلى الشاطئ وكالعقيم بشر ببن وكالرجل البارز للإعدام عفيعا التائب أعتق رقبته من أثر الهوى وأطلق قلبه من سجن المعزية وفك روحه من شباك الجريمة وأخرج نفسه من كير الخطيئة التائب كالطائر الجريح لا يختال وكالقمر الكاسف لا يتكلم وكالنجم الغابر في الغيهب لا يصيح أو دفع مهدات أو جبرم القصم من غير رفدك إن لا معين لنا إلا كيا دافع الضراء عاهدتك الله ربي أن أكون سوا نهجي صواب سليم القصد والشيام وإلك أخي بعد قصص التائبين إلى الله على مر الأزمان لتتذكر وتعتبر ذكر ابن قدامه في التوابين قصة في بني إسرائيل أن موسى عليه السلام خرج يوما يستسبي فلم يرى في السماء قزعة أي سحابة واشتد الحر واشتدت حرارة الشمس فقال موسى يا ربي اللهم إنا نسألك الغيث فأسقنا فقال الله جل وعلا يا موسى إن فيكم عبد فلان ابن فلان يبارزني بالذنوب أربعين عاماً صاحب القوم ونادى إلى العبد الذي بارج ربه بالذنوب والمعاصي أربعين عاماً عن خروج فقال موسى يا رب القوم كثير والصوت ضعيف فكيف يبلغهم النداء؟ فقال الله يا موسى قل أنت وعلينا البلاغ فنادى موسى بما استطاع وبلغ الصوت جميع السامعين الحاضرين فما كان من ذلك العبد العاصي الذي علم أنه المقصود بالخطاب المرقوم في الكتاب أنه ينادى بعينه بين الخلائق فلو خرج من بين الجموع عرف وهتك سطره وانطلحت سريرته وكشفت خبيئته فما كان منه إلا أن أطرق برأسه وأدخل رأسه في جيب درعه أو قميصه قال يا رب اللهم إني أتوب إليك فاسترني اللهم إني أتوب إليك فاسترني اللهم إني أتوب إليك فاسترني فما كان وما لبث موسى ومن معه إلا أن أضلهم الغير وانفتحت السماء بمطر كأفواه القرب فقال موسى يا رب سقيتنا وأغثتنا ولم يخرج منا أحد فقال الله يا موسى بمن منعتكم السقيا به تاب وسألني فأعطيته وسقيتكم بعده فقال موسى يا رب أرني ذاك الرجل فقال الله جل وعلا يا موسى سترته أربعين عاما وهو يعصيني أفأفضه وقد تاب إلي وبين يدي الله أكبر ما أعظم سفر الله ها هو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مئجن التقفي ممن أسلم مع ثقيقين أسلمت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه تمادى في شرب الخمر في تلك الكبيرة من الكبارر وما زال يجلد بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أكثر من ذلك سجنوه وأوثقوه فلما كان يوم القادسية رأى أن المشركين قد أصابوا من المسلمين، فأرسل لمرأة سعد بن أبي وقاص، وقد كان مسجونا في بيت سعد قائلا يا بنت آل حفص هل إلى خير؟ قالت وماذا؟ قالت خلي عني وتعيرين للبلقاء، فرد سعد بن أبي وقاص فأقاتل مع المسلمين ولله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد كما قلت. قالت ما أنا وذاك؟ فرجع يرسخ في قيوده. في قيوده نفسه مشتاقة إلى الجهاد في سبيل الله ويرى أن المسلمين ينال منهم ما ينال فيقول كفى حزنا أن ترضي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا إذا قمت عن الحديد وغلقت مصاري عجون قد تصم المناديا وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا فلله عهد لا أخيص بعهده لإن فرجت ألا أزور الحوانية فقالت سلما لقد اخترت الله ورضيت بعهدك فأطلقته وأعطته فرس سعد الذي كان في الدار وأعطته مع ذلك سلاحا فخرج السد يركض حتى لحق بالجيش بالجيش المسلم فجعل لا يزال يحمل على مشرك إلا دق صلبه وقتله حمل على مسورة القوم ثم حمل على م على ميمنة القوم كان يقصفهم ليلة إذن قصفا عظيما حتى تعجب الناس منه وهم لا يعرفون تعجب سعد وهو يركب المعركة. ويقول من ذاك الفارس الملثم ولم ولم ولم يشلثم ولم لم يظهر إلا في آخر النهار تساؤلات ترد على ذهن سعد ولم يلبثوا إلا قليلا حتى هزم أعداء الله عز وجل ورجع أبو محجن ورد السلاح وجعل رجليه في القيد فجاء سعد فقالت امرأته هنيئا لكم النصر كيف قتالكم اليوم فجعل يخبرها ويقول لقي جند الله ما لقي ولقوا ولقوا ويذكر لها حتى بعث الله رجلا على فرس أبلأ فلولا والله أني تركت أبا محجن في القيد لقلت إنها بعض شمائل أبي محجن قالت والله إنه لأبو محجن فما كان من أمره وذكرت له ما كان من أمره قال كان من أمره كذا وكذا فما كان من سعد إلا أن ذرف الدموع وقال حل قيوده وأتوني به فجاؤ به إليه قال يا أبا مهذن والله إني لأوج الله ألا أدردك على حمر بعد اليوم أبدا قال ولا والله ما أشربها بعد اليوم أبدا قد كنت أشربها فتطهرني بالحذ والجل، وأما اليوم فإن شربتها فلا يطهرني إلا النار، فلم يشربها بعد ذلك أبداً، فخالف النفس والشيطان وعثهما، وإنهما. ما تبع العصاة اليوم لها طعم ولها أثر على الذين ما جالوا في شرك المعصية وما جالوا في سجن الظلمة. فهذا رجل قرأت قصته في كتاب الشائبون إلى الله أسرف على نفسه بالمعصية لا يأتي إلى البيت إلا متاخرا يسهر مع رفقة السوء في اللهو واللعب والضحية زوجته وبنيته لم تدخر هذه الزوجة لم تدخل وسعا في نصحه ولكن دون جدوى وفي إحدى ليالي الضياع وبعد منتصف الليل دخل البيت ووجد الزوجة والبنت يغطان في سبات عميق فذهب إلى جهاز الفيديو ليكمل باقي السهرة ليكملها في فيلم ساقط وقد نسي ان الله في هذه الساعة قد نزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته ويقول هل من سائل؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر وهذا على الاسلام؟ وبينما هو ينظر وبينما هو ينظر الى الفلف اذ فتح الباب فجأة فاذا هي ابنته الصغيرة تقول له ابي عيب عليك اتق الله يا ابي اتق الله يا ابي اتق وكم من الاصطال هذا حالهم ولكن يشتكون الحال الى الله وجلتك المجنون وذهبت البنية في حضن الأم ونامت وبقي الأب يفكر في كلام الصغيرة حتى انطلق أذان الفجر وهو يبكي والأذان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يقول حينئذ توضأت وذهبت للمسجد وكان يشغلني كلمات ابنة الصغيرة وأقيمة الصلاة وماء وضعت جباتي على الأرض حتى انفجرت بالبكاء بكيت لأنها أول سجدة أول سجدة لله جل جلاله منذ سبع سنين لا إله إلا الله ما أحلمك يا الله ومن جراء البكاء خرج من قلب المرض وأحتست بالإيمان وأحتست بالإيمان بدأ يسري بداخلي عدت إلى البيت ولم أذب طعم النوم ومن ثم ذهبت للعمل استغرب استغرب أصحابي كيف جئت مبكرا ما فأخبرتهم بما حدث فقال صالح منهم احمد الله لقد زخر الله لك ابنتك لتكون لتكون سببا في ايقاظك من الغفلة جلت حتى الظهر جلت حتى الظهر في عملي يقول وكنت مرهقا لم انم فاشتأذنت من العمل وعدت إلى البيت مشتاقا لأربنة الصغيرة يقول فلما فتحت الباب فإذا الزوجة تصيح وتبكي فلما قلت ما الذي حصل قالت لقد ماتت ابنتك يقول فلم أتمالك نفسي أن بكيت بكان مرا فجرت بالبكاء بعدها هدأت نفسي وتذكرت أنه ابتلا ليختبر الله إيماني اتصلت بصاحبي فحضر واخذناها وغسلناها وكفناها وصلينا عليها يقول والدموع على خدي تسيل حينما أدخلتها في القبر وحالي يقول إني لا أدفن ابنتي ولكن أدفن النور الذي دلني على النور يا نفسي قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل وختاما أخي على طريق التوبة نسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا توبتنا وأن يقبل منا عملنا هذا الذي هو عمل بشري نسأل الله أن يغفر لنا خطأنا فيه وأن يثيب كل من شارك فيه الثواب الجزيل إنه ولي ذلك والقادر عليه وفي الختام إليك ما أورده الإمام الشيخ العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه مدارج السالكين يقول المولى عز وجل متى جئتني قبلتك إن أتيتني ليلاً قبلتك وإن أتيتني نهاراً قبلتك وإن تقربت مني شبراً تقربت منك ذراعاً وإن تقربت مني ذراعاً تقربت منك باعاً وإن مشيت إلي هرولت إلي ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ومن أعظم مني جودا وكرما عبادي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 ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل إلي تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد ومن أراد رضايا أردت ما يريد ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب من آثرني على سواي آثرته على سواه الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أبعاف كثيرة والسيئة عندي بواحدة فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلم رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وعفوي سبق عقوبتي يدب ربكم على نفسي جدى ربكم لا نسير رحمة انه من عمل به نسأل الله أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين وإليك أخي المستمع وإليك أختي المستمعة بعضا من مراجع هذا العمل بعد كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله الداء والدواء للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ذم الهوى للإمام ابن الجوزي رحمه الله التوابين لابن قدامة رحمه الله الخطب المنبرية في المناسبات العصرية للشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان حاد الروح في أحكام التوبة النصوح للشيخ سليم بن عيد الهلالي قطار المستغفرين للشيخ جاسم بن بدر المطوع أريد أن أتوب ولكن كيف الطريق للشيخ رضوان أحمد ثلاث صلوات مهجورة للشيخ عدنان العرعور المعاصي تأليف دكتور عمر إبراهيم رضواني التائبون إلى الله للشيخ إبراهيم بن عبدالله الحازمي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لشيخ إبراهيم بن عبد الله الحازمي ديوان الغريب لمصطفى السياسنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-dash.com